وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار برزان نخوشيستان لا درسرا بردو لا قلبا بوين بنانوشاني نخوشي للاين خوي پروردگاري بو بندكاني بو اختبار و تاقي كرنويان وحكمتي زوري تداية واجب في راضين. نخوشي شيخي خلنا مصيبة كانوا لبلاك كانوا إخوان. واجب في راضين وداوما الكرة وآرام قلبي لأسدي. لقال أوشاء شريعة الإسلام إجازة داون ريب داون. سريب شار السري بقدر نبرو علاج خوام بخير. نخوشي أقرب دوب بسواه. بس كي نخوشي. جسدي وعضوي كلا شد نخوشك اغرر ان دا مكاني درود بن ياخد ناو بي كلا شد نخوش بي بطاقة بي اما نخوشي جسدية جوري دومي مبيوترية نخوشي نفسي دالوني يعني روحي هردو ام نخوشي امد جورا مصيبة وطاقية جوري خواهي تعالب وبدكاني بوبرز بنويد درجات يان بوصلني جوناه كان يان عقبي خوي عز زوجل لدنيا لد ولجري لسر جوناه كل ذا لدرز رابدو باس جور يا كمان كرد كان خوشي جسيو حكمتي داتشية وباسي علاج وسار سر ما كرد كعلاج وسار سريش هندجار جائز جار هندجار واجبة هندجار مكروه جار, جار حراما بتفصيل باس ما كرد أمر وبيار مدي خوي بسیج جوری دوام داری که لبخش کن، آویش نخوشی نفسی درونیه. و جوری چهار سرکاریشون جنی شریعت اسلام دار. و با بزرگان جوری تل نخوش ام جوران زی بتوه، لجیر جوری درون نفسی زی بتوه، پیوتریه، الأمراض القلبیه ضل. نخوش معنوين أو نخوش يعني كإسلام أفرمي هركس تيبه نخوش نخوش دل أو جور نخوش يعني كأصلاكي لقناه تاوانا ودي دل بي نخوش كويت وبس فان اويا أم جور نخوش يعني نخوش كاني دل كمعنوين لجير جوري دوم جئبتوها نخوش نفس دروني وقو شهوات و شبهات شهوات أرزو بازي كانن كإنسان تيبه حضوري نفسي خوي شبهاتش دل الرأوكي وجمان لأين الإسلام ولا منهجكت أم زورين في وندية بدل وهايا أم إيش نخوش معنوي ونفسية لو نخوش يا نك علاقي بدل إنسان وهيا كلا نتيجة تهوان وجنها وها لرجال الشهوات وشبهات وها تو وكو شكو جمان لأين الإسلام هركسيت دل الرأوكيها بيشكو جمان يها بيت. لا صحيحاتي إسلام ولا نردب يا غمار القرآن أو ضلين خوشة يا المنافقين دو روي لا ينصمان روي كتابي لا شيء تروي كتبه ثمني فاقه أوش نخوشيد الله يا رياي كردن بيشتاؤي كردن كردو تشاكان كان عبادة كانت لفشاو خلق أنزامدي بلام لناخذ خد أوبيها ونبيه أوش نخوشيد الله يا تكبريو لدبرزي حق نبي سنو حق ب الله كردن لخل كذري يا حسودي بردي ما مصمانا بيت خوش بمسلمان النعمة دي خويا بس روي الله بتصير لدرجة مرورات أما نخوشي الله للروالات الديارنية أما لدلتا حس او نعمة أو أو مسلمان ويكبروا حسد لدلت عجب لخو بايبون. إنسان بخوي عجائبي ومعجبي بخوي فخر كين المسلمين كل يا الزيان am joratawanana piotrin na khoshikan dilu darun duli insan lajer jori dum jebetwa kana khoshi nafsiya barasi am jorana khoshiyan gwaltrinu qulustrin na khoshi insan habet chunki ilaqe be iman u insan wa ya insan agar jasadi na khosh bet ya na khoshi gi nafsiya be wa qalaq wa waswasu ka be أمانة لجل اقتدار خواته على كذارجنا هكذا، بس أم جوريان كجناه تاوانا للضلطة رياي كردنو مفاقيو دوريو شكو جمانو حصدية للضلطة يا، أما خود تاوانا دروسكروا لله خود دا علاقه بإيمان وهي إيمان لا يعني إيمان لا وذبه يعني الضلطة الرقده بيقصود إجريد عاقبتهم نخوشية ترسناك، بيوجزوج شالصر بكريت، çünkü عذاب ودعاء خويب سبحانه وتعالى لا قرآن زور بسكرتك أو عقبانا أو تاوانا عقبتاً جوريا أجل إنسان لا سيبر دوام بيت سبحانه وتعالى سارة سارة علاج أمجورنا خوشيا تنهى التوبة كردن بولا إخوة توبة كردن بولا إخوة عز وجل فشمان بونو لو نخوشي دليانا لو تاوانك لدلتها واض بني لقناها كانت فشمان بلسر عبردود بدلي بكيبي غوري بطاعتي قلبي وكيقين دلنيابون لسر إسلامتي ودين داريكت خود زليل بخوي عز وجل خود تعالى بشتيني توا تعظيمي خوالي بيت ترسي خوالي بيت خوشي سيخوالي بيت خوشي في غمري خوالي بيت خود بكم بزانيت لو تبرز في ذل النبي خير خوشير ومسلمنا بيت جنة خوشي تدل درن هيا فريدي بلاي خوشي بقريتوا ضلّت بركي للشاكاكاري أعمال القلبية بين بوشوي على سرابيت تنها أو على سلية قرانو ولا خوات على وازهنان لونا خوشانو بجهشني أم باسيان براسي درزي كتابتي شاء الله فات بدات درفت بيت بتيرو تسلي باسي نخوش دل بكين كل ريت وانو جنا هوديان أما نخوشةي دوم جوري دوم كأمر لا خصمة بباسي نفسي وداروني هناك مص مس كإنسانك مص هي أرواح الشرير الذي ينزيك الجنوكي الذي ينزيك ينزيك لأيه وشانه ينزيك لأيه نفس ياخذ صرعه بل كبيراً بل كبيراً كما يقول لك أبو ليته وكويت جاني الأرزاد أن دام كف بادم يأتي تخواره وفيه صرعه قلق إنسان هي قلقه وسوسيه يا لساعاتك دجاجة سنجريت هذا الشخو بقى نزلي غسل الزور ده لا كي أشتى بقى بقى نزلي لكاتي كأفران إيش منكروا فلان إيش منكروا وسوسيه يا قلقه يا أم جوارنا شو شين نخش نفسيا يعني كأبا إنسان بردواام حزبة هاي كات حزب العزلا دا دكات دائما حزب شلوانية دائما غمبارا ضلي الصغلتة ياخذ ارق شو نخوتم هيد ناخ شو أنا خوي اللي ناقير؟ أقعدني ويش شو سيد؟ شو خوي هر خوي نيتا باني؟ نفسي براستي؟ يعني فزع كسيك اللذور به حالتها هم شو رأثرك اللي خوا؟ ترز كبر دوم يسند لك يا ناتو نبجي شوري ناتو ناتو من وزن خلق بدوري وتجيب الدواء وين؟ أو, أو جوارنا خوشانا؟ نفسي؟ بئر بي عزوجل باسي او جولان بزن كاين بزاين شارسار سبل قران وسنهجيو او شارسرياني كوا بزعم شارسار خلق بنايبو دبن باسي في كواب حقيقه امان شارسري شارسر ان غلطن علاج شارسري النخوشكاني دروني ونفسي او كباس بالخدمتان تنهاب علاجي معنوي دبيت اوش اش تقران في خويا عزوجل بخو ان خد بخو انت بخبر رجانا يان بردوام جوليا بغيت قران براستي خند نوي شفايا بركتا بردوام بخندوان بخندوان ياخذ جوليا ياخد ياخذ لما جالس يالي علم نانشيد لكو اهلي علم زانو فقيان دانشتن بخنوش رعتي اسلام قران و وحديث، هديد لخزوتي اندانشي جوبكرا او نخوشان اربيتوى مجالس علم مجالس يبركتا ياخذ خواني أودعاني كل اللي بيغمر الخواه هاتوا صل الله وسلم كل همكتبه كان أذكاره حسن كان هاتوا كأودعاني بخوانا خوش كان تنهت شارسري أويه علاجي معنوي شارسري نخوشي نفسي دارونية أما علاجي نخوشي دارو نفسي بعلاج حسي وكحب حبوب هو مؤقتة شارسري أوي هندي توش نخوشي نفسي بنا أتمنى الله يطب علاج بونسون حقيقة أو مؤقتة أو تخديركال، بهوش أكاد، هي واحدة بأدنى هلا بانتاع ولا خير، بس بخوفك تغين صرفك أو اللي حقيقة صار صبرناه، حبي لي ببرد دي صار او كده واحد، أو الجوال صار صار أو نخش أنا تنهى صار صار علاج معنويه، علاج معنويش قرآن خلدن يعني جوجردن، ده نشتل لأهل ع علم لما ديسي بكر. ذكر اخوي عز وجل سبحانه وتعالى قصي خير بوتو نصيحه خير بوتو قصي كوا خمو خفدر يني تو ام قصان ترى سري دي شارى سري خسي بو مؤقتو وكو تخذير خوكن وايو ادخوين علاجي بويا زبرزان كوت من شار سدي ده خوشي نفسي ودلوني نخوشي روحيكان تنها با علاج معنوي دبيت او علاج معنوي مشروع بيشارع ايدابيه وكباصل في الخدمه قرانه وسنته كلامي طيب وقصي خير أما علاجي معنوي كخرافه به وشرك به وبدع بي للاي هنديك اهلي دجل خرافة كان بوبا علاج بي بو هنديكاس أو علاج نيا. وكو أخواني نوي رقاه الرقيي ناشرعي خاركوا هيا ألا أبيا وابيا ويكي واصالحا كأن أخوش البنبولاي الرقيي أكار رقيي أشتناقلي هندي الطمطميه هني ببلبليه قستات هناك الليجيه كابر دم الظلمين وغرمه الليجيه نذري شيخ شي كاك تيناجلي معناه الرنيه او بيد الرقيه رقيه شرعيه ياخذ تميمها الواصين اي بن بلاي كيفك علينا شيخه اما سيده يا امام لايك تميمي بوك تميمها معناه زول بخشيت بس سيده في ان شاء الله هرشد يكل بو اصيد بخوتا لسر دل لملت لجاردين لبالت يتذكر نوشي بيبي نوشي الدواء ميرويك بيت فرشه خطو دزي بيت كبي ودري امتى ميميه ام لمن بين الدعاء ام تشيله من اللي والله منا هي ينصر عماي ام بكما ابو ريموا ام شفامي دواء يعني مساك بكن الدواء او حقيقا الى اصلا ياخذ فم فارس شون بلاي كاهن وساحر كان اولنا نخش ارى أول نجس أن الله يهدي شدبو إخواننا، أري بدو حرف وحروف مقطعة، عندي ألفاظ عجيبة، كلا كان خطي جنغلش يليد، هندي, هندي, هندي, هندي ناو بانك دن براسي غريب نبيستوا، حقيقة أول ناو بانك جنوكو أرواح شريرة ياخد كخلق علاج كعلاج نيا، يان بوشوني كون آثار قديم، دلبرو أو يقبر كليا. خبري مبارك قبل, قبل فلان يان فلان او قديم معبدك ببربو اويه با ساكو بنيجي الشفاء يان, يان, يان بو بي يان فلان داردة أه <أسكيل> فلان أشكو له فلان شاقه الرئي وعلندن جلو وديت شوي ليه وبخبرني أو شارسنا خوشكتك هاد والعياذ بالله أما هرهمي خرافاته خزعبلاته أصل أساسيني بن بنا لي سلام ده زوربي أحوال الشيطاني ليه يرو أداد أجر كذاك جبان بيني ليه قنعد بس أما خالك يقدر زوج أخوات يستدراج زكات خالك يقدر نصيحتك إن أردنا أولى القرآن بينكره وعلاج بيت, بيت. كان خير من نام بلاك من قرآن والسنة أما, أما علاجني أو خزعبلات وخرافات ولا قبر مرقد وشوننا أروي كان لبي أخوات داد بو يأو جمرابيد في غييه هي كشو أو شونا جنوغرية الرأكات درسنا لقول الأندمشي بؤوي أو كسا كشو بؤوي زيادة ترضي الثابت بينه وشونا من التواء وثاكم كده شافي أوه والعياذ بالله شيطان كان لسر زويه دا ومن يأوادو إيشن أو يكبني آدم جبراهم كان خايف على نافر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تعقلون لسوره ياسين اي بني ادم من فيهم نفر من شيطان مفرس عند جني اشرك لاي وابو ايوه خلج يجيزور نفيش ايوه وغمرابن فري وياخذ الشيطانه شيطان او جيغا امرك ابو جني جانتو او ارواح الشرير اللي لكوري برواه اما تعزق قناعي باي مكر ولا اي اول كسانه اخوان مردن نخوش من شي تاع يعني كدوا تو بقروا اصلا كان بغش من القران والسنه زوره ك قران شفاء بولا خوشكان الدلون يا جستا يعني خوشكان الدل كنفاق نفاق وشك وغمن والرياء وجانيه اخويا عزوجا السوره يصادف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا القران دائما بزاندوا شفاء ايتها ورحمت ابو ايمان دارا فقط او كسي ايمان التوابيت قناعدي بالقران بكلام اخويا باورب بك قران شفاء ابو دردكاني وكو امام ناصر سعاده 100 شفاء بو نخوشغان يضل شك وغمن ورياي وعجب وتيوجي تي وشفاء ابو ابدان اسقام كان جلشت كتفسير وافر 100 رحمت اخوالي بها شفايتيا بو ايمان دارا ورحمت ابو ايمان دارا لري كفرو ظلال دوله كذا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بل استمكاراً وبيباوراً زياتر خسارة من لأنه لا قرآن دوراً نوع القرآن شفاية بلخواني توا الجوية التي تقول شفاية هندي علماء فرمون بلخواني تسار آي فاكيش بلخواني تسار شفاية زورك الأهل علم أو فتوائي كبرداغي أو دينيت سورة فاديحة بلخواني سريا بلخواني تسار شفا آيات الكريس بلخواني سريا فلاقوا ناس سورة إخلاص بخيران السريع بخيرا يقينة بشاكي خوايا إن شاء الله ساكي بيتوه تهدي علماء فتوان داوى فرمون أقلت زامي بزعفران بقاو يمسك بقول أو آتا سيدي او آتاكي بخيرتوا أو, أو شر شفايا يعني مهم قرآن شفايا بطريقي مشروع كلا قرآن و هذه هذا بيت يعني أهل علم الزربان فتوان في بي دابت في غمر إخواة صلى الله عليه وسلم رقيي كنا خير دكرت كأن أخوش بوايا بو بس ما زي الرابردو ودمع عائشة خان افلفي غمر اخواني نخش وايمنش دعام بو يكد جبرائيل عليه السلام اهادي ولا في غمر خايفه اي محمد نخش لوجوده اي فرمو بالي فرمو بسم الله ارقيك الله يشفيك من كل داء يؤذيك من كل داء لا هم دردي خواش شفى بدا اگر معنوي بيه ياخذ حسي بيه خواش يفد بدا بسم الله ارقيك بناوي اخوي يقوله وارقيت بدا كمن خايف على شرتك رقيقه مشروعه نا يخواته على يقصي خيرة معلومة أما رقية ليس حروا دجال كانوا فارتيكان كتنطمي جارنيا يعني ورقيد أكاد مربعات ومثلثات ودائرية حروف مقطعية يعني أليس يرسكن ودومين ومميين بس برضه ديناجي لخالو خطو خطوتها قريبوا أما نيشان وبكنا آو بيخروا يخشين نسيب بديبكم ليه حقق نبيد ما شون, شون بيخوم أم كلابتنا نحن توش خلقه خلقه في خلافات وخلافات عن عن لو الله الدين في صلى الله عليه وسلم هم حسن وحسيني كجزاء جد عيب بكلمات الله التامة. بناتاً بِأجرم بكلمات إخوة تواوى كلمات بكلمات شرعية وق من كل شيطاني وهامة، بناتا بيقرب بخدا لشيطان ولهامة، هامة معناه زوريك لما عنا كني زهلاوي الزهراوي، ومن كل عين اللامه، بناتا بيقرب بخوا لتشوبيز انسان حسود شو تاني نداد؟ أصعب كان دعاءي بكتير كل، نخوشي كان، هتا عبد الله كل مسعود رضاه خالبه دفع الميت كسبها هتا يا بولاي مسها هبايا, هبايا نخوشي مسي هبايا أي فالمو داين شيء لا بن جودكي أو آتيك بن أيوة سورة عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العز الحكيم سبحان الله وكبر ساكبه خواش فيaeda شن أصحاب كان دعاء خدوب إنسان خوش تنها بسور فادحة خواش فيaeda إعلاجك معنوية قرآن كلامي خواي بركة دية بو تعرف سريعا أبي سعيد خديري رضى الله عنه لکل کوام راکل اصحابی پیغمبر اخوا لگشت کدتر چون سریج بون لرک داین برای گوندی کی به دی یک لدیکان که به باور داو میوانداری انجام کرد میوانداری نکرد دریان کرد ل آدابا حالا قدری نوع غربی کردی خوش مهرواب ووا کسی لدوربها داو میوانداری بکدایا رز لیگر بگر حد لیویی بر با خول تکربی لمانطقی سرحدی بکات آوان جواب ندادن و در این انکرده. مقضاء و قدری خواه تعلق آم. فی آوایدر کودنوا. چو خایدی که رئس عشرتی دکدوبش که بیاید. دوبش که بیاید که بیاد کلاجدم خراب توش آزار بود. بیستی بودنش اما که فی قمرکاتوا لنان عربی کان پیوتری محوّت نزوان باور نبود هاتن بولن و جن ایوان خلشی مکان و خلشی ی آخر کی مدنین صاحیق کدنه صاحب کم حاوره کدنه که او دویکوتونه آرن خوشگان چه او شیفاتن لبرد با ما بخیرن. آبیسعی خدی الله من از ام سال سردرد بس والله بتوان نکم. ایو کسانی که خلافند داو میوند داریم الی تن والله با مقابلی که بتان ریکود لسر سر مر کدوم عایبم که او فیاضه بردان بردن سعيد خدی فرمی. شومالهه وتنهاس ذلك كان قناعتي في كرك اخو اخوا فرعي القران شفاي ابو شيء ابو اماندار ابو باو اماندار جنية. بس قناعتي قلت كان بياتي شيخ انه حقيقه الشفايا قناعتي قلت قناعت بنزؤ قناعتي سرنا سبحان الله او كابره هسه صرفه كانما ازر بس لهند افرن به هنگام جگزارد سوره فاتحه خونای سری ها صبا آزار نمایش نمای کیش نمای رجانی سی مرند آبیان هر دیان بوقایی آن را ناوخوان کردیم خلاف آنچون قبولی کن چون قبول نکن آخر سیسر مرزوره ای تو بود کرد اترب لام قوم خیلی می‌گویم الله بشه نکن لاق نکن تانش خصم بیگماری خواه صلّى الله و سلم بیگماری خواه اجازه دادم ما کدومه و جای رسول خدا والله الحالة بس الله عبده دعوة ميانداري ما كرل لق لقندي كي بباعورناه كرل دور كود إنه دبوش كبيار يداه فرميهم ما يدرك أنها رقية شون زين أمر رقية يخواش في نخواش دابي دبش دا بليش بدن قبولته بيغلط صلى الله دلست وشيعية جبوايا بيغلطنا صلى الله صاحب البخاري إن أحق بما عليه الأجر كتاب الله أحق تريش كأو أجر يسرو بقولن كتابي خوياه ولا فرم کسی کار رویت بوی کرد. شکابوله سر دستی تو خواستهای دا، آتنشی کارو بیاید. معمارش دگرگونی. برای من یبوتر خیلی بوش دا. بس، اسباسی که منک عیاده دارم نی. اینتر آقا عیبادین داریم می دونی خود جمرابی خالق جمراب کی؟ کسی کاری کفیک، ایجی اونی، فیجی اونیه. بله، دعای بوکی شکابوله اولی خواسته که او بخود هدیه درست و دیگریت. زبازان. اما باهندك الاستغلال النكات برين ما دام قران شفايتيه من يجبكم عياديه ده انا اكون اجي افق رجاله بكيف خوم ادم كابس سي سرمرس امام رجل سلام كبايد ورقيات الاستاذ دعايتك اوا الاسلام ده حد حدوده هي جاري نصيحتك بوكسانك عياديه هنا كطبي حديث ابي انسان رجانو فميده بيت بو شراسه انه دائما اقدر بين لقاوا المسلمين هاو كاربن يوا نجم مصحح دي جرفان و بارتن ها رساوي مصحح دي خرجينك يا مغلات الاسلام بداخي زغلان و عليام خلشي واه شو لي او مسلمان مشوم يا المسلمان بيخوفوا مصاحح زبقه شو لي دكات بشن بيستمانه خكي واعياده كيدو طبي اعشاب. طبي, اعشاب. طبي قديم. الله بازیان زور کم، شفقه دم بخواد کدامونی از این ولایات؟ شجیز زور کمی آمدند، با مقابل شجعی زور، با شج خیالی. چه کج نبود تو؟ اوی سعید کی او پیاده چه کو بود؟ دلایل کبر کبری ور گرفت. تو اشکابر ساکن بود، بیز جری بولاد هر هماسه علیه سانید. چه کج نبود تو؟ بگر لوازم کبرای خبیج نبود بوشته. لی اسلامیش دا ممنوع انسانی که طبیب نبیت خوب که اگه طبیب نمیخواد که بباید طبیب خلقی نقصان کرد و جزاره بتوانی بیش بارید، آوره غلبت اسلام ده. ابی انسان متخصصی بود ایشی خویم. دبیری خلقی وای سبحان الله مسلمان استقلال حالت خلقی اکنن. رحم و بزیانیه، تقوای خوای تعالی خلقی. آسیب ولای عشاب صد گرم پوشو فلاش دادی صد گرم پوشو فلاش. جزای غلا، جزای اوردگلایه. آره بیشون جزارکه. صد گرم برایم صد گرم همه باید دو صد هزار دینار نیه، بو بیش از هزار دینار. بزن خریبون دادم یه 50000 که مزوم مهمه یک آبیکا. برای استقلال برکن، استقلال، آو ایشغال دارم. یعنی داره کلا شغلیه که، یک کلاشاغی یک جلسه کم بپیان ده زار. یعنی بده 5000 دینار، استقلالی دکه. اگه برای پیان جلسه خودا 5000 دیناره که، بو استقلالیه کیت. برای سیم من زود جار خب منت بار مسیح اسلام هوا، خالقی واشی فعلا کس ما ماست ای او تا نبرم صد غرامیدار و پیام سی هزاریم سال و پنجاهیم سال دو سینه تیکالکات مگفتم باش خوب زنی چه این جوگزوجیه آریدو صد هزار نارکا برم حق خوب سنا غدر نمی‌کنم آن مکه انسان انجام وظیمی هبید آمش آواناگی که امس سعی بخور جایی کنی سعی جایی کردن با ایمانیه بلای انسان ل حدودی شر عشیب فروشی او خبیل بی لیشگی خویی بجانی بفروشید ز شارسلي نخوشكاني دلون نفس روح كناخوش كأب أبي مسب صرع بقلق بوسو سبيت تنهى بإعلاج مع نوي ذبيك قرآن والسنة وقصي خير وبركتها أما علاجي برؤيشي ولاي الساحل كاهينا كان غلطوا علاج ديني بل كدرده يانب ولاي الرقيات كان كدواء تخوانته شارش قصي خوزة بلد تخوانته تيكل كردو بقابوبيز أبي دور كيدلي أو أنا ما منع بس ولا جورك سأنا. شو كي في علاج علاجني لأصله هو دردة. بس شو كي لا عرف عين علاج شركي خرافي دردة علاجني. شاق بنوش للآن خوا ويا أوسا للدواء. يكيلو جورك استنى كبس منه خدمتنه. يا هندي بو ما هل أما اي دارني الرقيه نذا شيء كلمه دكان شيء شخناه انجليزيه عربيه تركيه فارسيه شيء في مرادف كلمه نو سيتجوا ثانيين كي دبروا بسر التواب خب من فرزي عربي يا بوندك رفيقك في مغمره فرمي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولى تشرك الرقيه كردن خنوي هذه الفاظ الرقيه الجاهليه القديمه يعني معنى كي دارني وقصيب هنا بردمو غير الخوات العربيه اماك تمائم حال واسی نی تمیمه بقیت خود میرو کوچکا قائل جنوب که دگان گرد کلک ریوی آم شناک ریواس بقیت خود آوت تمیمه اما دو سیم تیوال کردند نوشته کردند جنوبیا ولی خوشبیس که یه لیکه درکیده و امسی هر سه چه شرکن هر انسانی بیکش ریج مخاطر داره اما تمیمه رقیه خواننده الفاظشو جلجلویی و يا نوسين عندي حروفي بارسوا بارسا تنغيشلي اور رقية تميما نوسنا جروايا يا ميرويكا فلان كزردويتي ميروي زردي فيلواسن اميروي الشرشال واسا بشوا دافع دا دفاع ليكرت شيباراستي عليه دروس بان عليه رمنا باريزيت تو خو عقلا ام kirek rebi hal masala balqa bi hawshid bo tsa nafas baasha yani aw na ra gudieraja nar yesiru qati ru ber gir ber gihe hali wasa bo sarasari sa pc boshtana sare jani he na ra dalakarebi al wasa khajoma binu lam ratiman atshiba inna khosha ara afra tkhawna ali baqun binna ala ki bauji yanku chalaki bauji hali kireba sarchawia le da arawa shifaya subhanallah inna ali baqad dajjal shwijid aw نعالشفايات كلاو شفاية أما أقله إما خلك هي بو الدين النم لتي الإسلام درزية ديوانا درزي من كل الله كل ولكن اصبحت مسؤوليه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا قد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا يا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا شيخ بلا. مام سيد ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان والعياذ بالله افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك هل خوی کردید یه ارخوی کاتوا دو نبود و رخ کردیم رو باستی و رقی کاتوا هر دای خوی هر خوی این نامی کی نامی لیلی اروانی کن علاج کل اسلام سوره آیاتی صد حفده صد و صدی استودی سوره اعراف هشت هاب و هشت هودی سوره دیونس شص و شص سوره دی أمثل آياتنا كباس السحر كاد بيخون السر شاء الله برتداو هج علاج كفري شركي بدينايته لسر إسلامتيه بنو ثابتوا عن بيو لشرك وخرافات وخذ عبادة كمينهم دعكم لخير قولوا وجوانا كانوا يستفادوا برزقنا يقولنا كان مخول بيد خدعي عفو ممكي. حال ما بقي لي شعر الزمن كي موحد لها موج ولا كان يشيل بدر ما الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين